الضباين والتغاين والاختلاف. إذا بين كل موجودين نسبة هذه قاعدة. لكن ضع خطا تحت موجودين. أما الوجود والعدم فليس بينهما نسبة. طيب أما العدميين فليس شيئا اصلا لأن العدم ليس شيئا ليس شيئا كما هو مقرر عند اهل السنة. إذا بين نسبة الالفاظ للمعاني. المعاني وجودية موجودة في الذهن. والالفاظ موجودة في الخارج تسمع وتنطق بينهما نسبة عني المناطقة ببحث النسب التي توجد بين الالفاظ والمعاني جيد الشيخ الأفضل هنا ذكر انها خمسة وهي ثمانية سنذكر الخمسة التي فعلنا في النظر ثم نزيد عليها الثمانية من حاشية العلم الصبان على شرح الملوي قال الأخضر للذين يعنون بضغط المتن قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان تواطئ تشاكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف الأولى بالضم تواطئ تشاكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف هذين البيتان المختصران نحن ننصح بحفظ هذا المتن الذي يريد أن يبلغ شأوا في علم المنطق هذين أو هذان البيتان اشتملا على الخمس نسب بين الألفاظ والمعاني التي اقتصر عليها الشيخ تسهيلا للمفتدئ وهي التواطئ والتشاكك والتخالف والاشتراك والترادف وعن التخالف هذا الذي هو التباين طيب. هذا هو اللظم. أقول، هذا هو دمانهوري يقول أقول اللظم عرفنا اللظم في دمس سابق قلنا هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية حقيقة أو تقديرا اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا يعني اللفظ بالنسبة للمعنى إما أن يكون واحدا كقولنا الإنسان معناه الحيوان الناطق أو متعددا وقولنا الأسد والليث والهزبر والقسورة والإسامة وكلها الفظ متعددة والمعنى واحد على قول من يرى ترادف العربية اللفظ إما أن يكون واحدا او متعددا وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا او متعددا فالاقسام أربعة حاصل ضرب أثنين في اثنين او متعدد يقول اللفظ إما واحد او متعدد والمعنى ممكن يكون واحد او متعدد إذن كم احتمال ينشأ أربعة اللفظ الواحد ممكن يكون له معنى واحد او اكثر والم... واللفظ متعدد ممكن يكون له معنى واحد أو أكثر إذا الاقسام العقلية المحصورة كم أربعة ما اللفظ في صوت اللفظ اما أن يكون واحدا أو متعددا وعلى كل يعني وعلى الاحتمالين هذا تنوين العوض على كل يعني وعلى كل الاحتمالين أو على كل احتمال وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا فالأقسام أربعة ثم سأدى اللفظ والمعنى الإنسان كلمة إنسان لفظ مفرد ومعناه معنى مفرد كلمة إنسان تذل على معنى الإنسان بالاتحاد والتطابق يعني كلمة إنسان لا تدل على معنى أنقص ولا أزيد من الإنسان صحيح؟ كلمة الإنسان إذا أطلقت فإن معناها ولفظها متحد يعني اليد لا تسمى إنسانا لأنها أنقص من كلمة إنسان صحيح؟ والحيوان لا يسمى انسانا لأنه أقل من الإنسان وهكذا والخمس رجال لا يسمون إنسانا لأنه أكثر من الإنسان الواحد، والملك لا يسمى انسانا لأنه أرقى وأزيد في الخلقة من الآدمي وهكذا فمثال اتحاد اللفظ والمعنى الإنسان ومثال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى العين كلمة عين اللفظ واحد والمعاني شتى فإنه يطلق على الباصرة الباصرة عين العين الجارحة التي هي مركبة في الوجه فإنه يطلق على الباصرة والجارية العين الجارية عين الماء يعني وغيرهما فإنه يطلق على الباصره والجارية وغيرهما إذن هذا اللفظ واحد والمعنى متعدد هذا القسم الثاني جميل ثم قال القسم الأول القسم الأول اللو هو اتحاد اللفظ والمعنى إن اتحد المعنى في افراده سمي كليا متواطئا بمعنى معنى الانسان في افراد الانسان هل هو متحد ام متغاير يعني انت وفلان وفلان وفلان معنى الإنسانية فيكم واحد ام متغاير يعني في واحد انسانيته اقل من الاخر واحد انسانيته اكثر لا معنى الانسانيه متحد معنى الانسانيه متحد هذا يسمى متواطئا اذا النوع الاول من النسب بين الالفاظ واحد نسبة التواطئ نسبة التواطئ معناها أن يكون اللفظ الكلي تتحد أفراده في معناه تتحد أفراده في معناه لا تختلف ولا تتغير كالإنسان أفراد الإنسان تتحد في ذلك المعنى لا تختلف هذا هو القسم الأول هو قول الشيخ ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان تواطئ هذا والتواطئ أن يكون اللفظ الكلي تتحد أفراده مع معناه طبعاً قولنا كلي لأن كل كل كلنا الآن عن الكليات إحنا طرحنا الجزئيات خلاص لما كلمنا عن الفرق بين الكل و الجزئ الكل هو الذي يتصور الشركة في أفراده وجزئه ما ليس كذلك كإنسان كلي وزيد جزئي خلصنا كل هذا من درس أدل واضح؟ يقول فالقسم الأول إن اتحد المعنى في أفراده سمي كليا متواطئا كالإنسان إذا الإنسان هذا نسبة لفظ الإنسان لمعناه ما هي نسبة التواطئ الهمزة على الواو التواطؤ. هذه النوع الأول من أنواع النسبة والحيوان أيضا نسبة الحيوان للفظ معنى الحيوان للفظ الحيوان أيضا تواطئ لأن جميع الحيوانات فيها نفس الصفر يقول وإن اختلف وإن اختلف فيها يعني المعنى إن اختلف فيها يعني في أفراده في دمت الأفراد وإن اختلف المعنى فيها يعني في الأفراد بالشدة والضعف سمية كليا مشككا هذه النسبة الثانية نسبة التشاكك التشاكك قال كالبياض كالبياض فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القميص مثلا البياض هذا لفظ واحد ومعناه واحد لكن لا نستطيع أن نقول أن جميع أفراد البياض تبتحت في المعنى بل تختلف بالشدة والضعف وككل الألوان وكالذكاء مثلا والفهم والعلم جميل يختلف شدة وضعفا بالافراد جميل اذا الفرق بين التواطؤ الفرق بين التواطؤ والتشاكك ان التواطؤ اللفظ واحد وافراده تتحد في معناه اما التشاكك فاللفظ واحد والمعنى واحد ايضا لكن افراده تختلف شدة وضعفا في معناه واضح النسبتان واضحتان هذا التواطؤ تشاكك هذا التواطؤ وهذا التشاكك الاول يسمى كليا متواطعا والثاني يسمى كليا متشاككا تشاكك واضح يوجد اشكال حتى الان اظن سهل واضح يقول القسم الثاني وهو متحد فيه اللف وتعدد المعنى يسمى مشتركا النوع الثالث المشترك. كالعين مثلا يعني كلمة العين لها معاني كثيرة هذا يسمى مشتركا هذا يسمى هذا النوع الثالث من النسب نسبة الاشتراك نقول هذا لفظ مشترك كالقرء مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ القرء مشترك عند الجمهور يعني على الأقل في اللغة القرء هو الطهر والقرء هو الحيض إذن هذا يسمى مشتركا نسبة لفظ القرء لمعنى الطهر والحيض هي نسبة الاشتراك يعني يشترك في ذلك اللفظ أكثر من معنى هذه النسبة الثالث. والقسم الثاني وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسمى مشتركا إذا كان القسم الأول بيتكلم عنه كان اللفظ والمعنى واحد، لكن إن اتحدا في المعنى الأفراد، اتحد الأفراد في المعنى يسمى متوطئاً، اختلفوا في الأفراد قوة وضعفا يسمى متشابكاً. الآن القسم الثاني، الله واحد والمعاني شتة، فهذا يسمى مشتركا مشترك. يقول: ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى القسم الثالث. اللفظ متعدد والمعنى متعدد مثل انسان وفرس انسان وفرس هل, هل اللفظ واحد لا طبعا لفظ متعدد متغير هل المعنى واحد لا طبعا المعنى متغير معنى انسان غير معنى فرس فهما متباينان يعني مختلفان اذا هذا ما يسمى بالنسبة التباين هذه النسبة الرابعة نسبة التباين هي ما تعدد فيه اللفظ والمعنى وهذا هو الأصل في اللغة لا شك أن جمهور المناطق بالجمهور اللغويين أن الأصل في لغات التباين الأصل أن كل معنى له لفظ يختلف عن المعنى الآخر هذا الأصل في اللغة لكن قد يقع الاشتراك قد يقع لكن الأصل في لغات التباين التباين يعني الاختلاف داخل اللغة يعني كل لفظ له معنى مختلف عن الاخر وكل معنى له لفظ مختلف عن الاخر هذا الأصل التباين إذا هذا قول الشيخ تواطؤ درسناه تشاكك تخالف تخالف هذا هو التباين عبر عنه بعبارة أخرى العبارة المشهورة عند النحويين التباين يعني كان أولى يقول تواطؤ تشاكك تباين حتى نفس الوزن جيد لكن هو اضطر ان يقول تخالف لكي يأتي في في عجز البيت الأخير بكلمة ترادف يكون تخالف وترادف الروي حرف الف الحرف القافية الحرف الاخير الحرف الروي هو الف فاضطر ان يأتي في العروض بتخالف لكي يأتي في الضرب طبعا العروض هو اخر تفعيله من الشطر الاول والضرب هو اخر تفعيله من الشطر الثاني هذا عند العروضية العروض والضرب المهم يقول ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى انسان وفرس فهما متباينان ثم يقول على ما فيه هذه العبارة من الدمنوري فيها إيماء إلى تضعيف ما هو عنده اعتراض على ذلك يقول على ما فيه أخي فارس. هذا خلاف لفظي ليس له ثمرة ليس خلافا حقيقيا عند المناطقة كثير من المناطقة يطرحون نسبة التباين يطرحونها يقول هذه ليست نسبة أصطر خلاف ليه لأنهم يقولون النسبة معناها اشتراك بين شيئين قل او كثر ونسبة التباين معناها ببساطة أنه لا يوجد نسبة معناها أنهما مختلفان فطائفة من المنطقيين يقولون لا يوجد شيء اسم نسبة التباين أصلا لأنه لا نسبة تفهمون يعني سين يساوي لا سين هذا يسمونه التناقض لكن الصحيح اللي عليه اليومور أن التباين نسبة أيضا وأن مقصودهم بالنسبة ليس الاشتراك لكن مقصودهم العلاقة والعلاقة أعام من النسب على كل حال نحن نمشي على ما عليه الجمهور لأن نحن مبتدئين فالتباين فكلام الشيخ على ما فيه نقول له أن ما فيه ما فيه هذا ليس موطنه ليس معناه لم يصرح بما يريد أن يقوله بما فيه يعني على ما فيه يعني على الرغم مما فيه والصحيح قول الجمهور يقول المعنى إنسان وفرس فهما متباينا على ما فيه والنسبة بينهما التباين إذا نجد نسبة الرضاعة الآن هي نسبة التباين نسبة التباين التي سماها الأخضر التخالف ثم قال فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الالفاظ الى اخر البيتين ومراده بالتخالف التباين يقصد مراده بالتخالف ايه التباين طيب هل احد من الموجودين معه النص كلام ده مجهولي ده اظن هناك عندي هنا في الكتاب هذا ليس ربما هذا اكيد يوني تخطأ لانه الشيخ يقول هذه الاقسام الخمسة ولم يتكلم عن الترادف وذكر اربعة فقط هذا وهم من المؤلف يقول هذه الاقسام الخمسة وانتهى منها ولم يذكر الخامس الذي هو الترادف تواطئ تشاكك تخالف والاشتراك وعكسه الترادف هل احد معه الكتاب من الموجودين طيب في صوت لا لا ما ضهورش ما فيش مشكله طيب لو في معي نسخه ثانيه من الكتاب بتاعه الحاله دي هي افضل طبعا طيب كده نسخن لنا يا اخي عشان اتاكد ان النسخه بتاعه دار المعارف البيروتيه دي عن ده كفروه الطباع الذي اغتال الكتاب وشرحه وحطمه تحطيما يعني فلو عندك حط كده يلا المهم اجيب الثانيه يعني ده مذهولي وهم ممتاز هيا يا اخي سعيد طيب. القسم الخامس الذي نفات الشارح هو الترادف الترادف كما قال النظم والاشتراك وعكسه الترادف الاشتراك معناه اتحاد اللفظ وتعدد المعنى عكسه الترادف بمعنى تعدد اللفظ واتحاد المعنى تعدد اللفظ النسبة الترادف هي اتحاد اللف هي بالعكس هي اتحاد المعنى وتعدد اللف كالأسد والقصورا وليس إلى آخر أسماءه الكثيرة بعضهم يقول خمسون بعض ستون هكذا والسيف والحسام وما إلى ذلك والصارم إذن المعنى واحد والالفاظ متعددة وهذا يسمى مترادفا لذلك يتحصل عندنا أن النسب بين الالفاظ والمعاني التي ذكرها المعلف هنا خمس التباين. التباين وهي اختلاف أو تعدد اللفظ والمعنى كأسب وإنسان اللفظ المتعدد مع المتعدد النسبة هنا هي التباين فهذان لفظان متباينان النسبة الثانية نسبة التواطؤ معنى التواطؤ هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى مع اتحاد الافراد في المعنى كالانسان الانسان ذلك الله افراده متعددون صحيح لكن المعنى فيهم واحد لا يختلف ولا يتغير هذا يسمى متواطئا التشاكك كالمتواطئ لكن تختلف افراده في الصفة قوة وضعفا كالبياض فإنه يختلف قوة وضعفا في الصور والاشكال هذا يسمى متشاككا الرابع الاشتراك الاشتراك وهو اتحاد اللظ وتعدد المعنى جميل اتحاد اللظ وتعدد المعنى كالعين تطلق على الباصرة وعين الماء والملك يقال العين ايضا والاخير وهو الترادف وهو تعدد اللظ واتحاد المعنى التشابك هو اتحاد المعنى الأفراد الافراد مادة وضعفا انه معنى الفهم او الذكاء واحد عند الجميع لكن الدرجة تختلف في الافراد بخلاف معنى الإنسانية او الحيوانية فانها لا تختلف في الافراد قوة وضعفة هذه هي النسب الخمسة التي ذكرها الشيخ قال ونسبة الالفاظ للمعاني خمسة اقسام بلا نقصاني تواطئ تشاكك تخالفه والاشتراك وعكسه الترادف جميل فهذه هي النسب الخمسة بين الألفاظ والمعاني. هناك نسب أخرى لم يذكرها الناظم ولا الشارح وهي ثلاثة تمام الثمانية وهي نسبه التضايف والعموم والخصوص المطلق ولا هو الخصوص الوضعي وده مهم جدا طلبه العلم كثير ما يقول وهذا بينهما عموم وخصوص وما يكونش بينهم حاجه اصلا ممكن يكونوا متباينين واضح او يقول بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من كل وجه وهو يكون عموم وخصوص وجهي فقط لا مطلق فالوقوف على حقيقة ذلك ايضا من آلهه المنطقي الاريبيا ال... نعم اخي في الخسره سلمى اريد بديت بكلام الصبان نعم يقول نسبة العموم والخصوص من وجه هذا ما يسمى عند بعضهم العموم والخصوص الوجهي يقول معناه أن يجتمع في مادة وينفرد كل منهما في مادة أخرى أحد لنا هذه العبارة لكي نشرحها نسبة العموم والخصوص الوجهي أو العموم والخصوص من وجه هي أن يجتمع يعني اللفظان في مادة وينفرد كل منهما في مادة أخرى قال كالإنسان والأبيض الإنسان والأبيض بينهما عمون وخصوص من وجه واحد فقط بمعنى أنهما قد يجتمعان في مادة كالإنسان الأبيض الإنسان الأبيض هذا الإنسان هذه الصفة اجتمعت فيه أبيه والبياض لكن كل لفظ من قد ينفرد عن صاحبه يعني انسان يجب انسان اسود فهذا يباعي من الابيض والابيض يجب حجر ابيض ليس انسانا اصلا هذا ما يسمى عندهم بالعموم والخصوص الوجهي عموم وخصوص الوجهي بمعنى انهم يجتمعان في مادة وكل واحد منهما ينفرد عن صاحبه في مدة اخرى هذا ما يسمى بالعموم والخصوص الوجهي عموم وخصوص وجهي وجه. ليس من كل وجه ليس مطلقا يسميه بعض العموم والخصوص من كل وجه يقول ومعناه أن يجتمع في مادة وينفرد أحدهما في مادة أخرى حيوان إيه العلاقة بين الإنسان والحيوان العلاقة بالنفذ الإنسان والحيوان هي العموم والخصوص المطلق بمعنى إن كل إنسان حيوان صحيح؟ لكن ليس كل حيوان إنسانا إذن هما اجتمعا في مادة إيه يا المادة اللي اجتمعوا فيها؟ الإنسان إنه ما فيش إنسان لا إنسانة ليس حيوانا صحيح أم لا؟ لكن أحدهما اللي هو هنا الحيوان بينفرد عن الآخر في مادة أخرى كالخيل مثلا فهو حوان لكنه ليس انسانا إذا هذا هو العموم والخصوص المطلق أنهما يجتمعان في مادة وواحد منهما فقط ينفرد في مادة أخرى لكن العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في مادة أيضا لكن كل منهما ينفرد في مادة أخرى كالإنسان والأبيض ها فهو هذا العمر الخصوص المطلق والعمر الخصوص الوجيه لكي نعطي تدريب على هذا لي ليصح الفهم إذا العمر الخصوص المطلق يجتمعان في مادة يعني في فرد واحد وأحدهما ينفرد عن الآخر بأفراد أخرى كالإنسان والحيوان أما لعنوا خصوص الوجه فيجتمعان في نادى وكل واحد منهما ينفرد عن الآخر في وجه ف... سؤال نسبة بين الصلاة والفرض عموم وخصوص مطلق أم عموم وخصوص وجهه النزل بين الصلاة والفرد طيب مرة ثانية العموم وخصوص المطلق معناه أن اللفظين يجتمعان في مادة واحدة يعني في فرد واحد فيما صدق واحد واحدهما واحد بس ينفرد بما صدقات اخرى ازاي عندنا الان لفظان لفظ انسان انظر صديقي ولفظ حيوان نحن ندعي ان بينهما عموما وخصوصا مطلقاً كيف بنقول أنهما يجتمعان في مادة واحدة يوجد إشكال في هذا أن الإنسان كل إنسان حيوان إذا يجتمعان في مادة واحدة لكن أحدهما ينفرد عن الآخر في أفراد أخرى إيه الآخر هذا حيوان يوجد حيوان ليس إنساناً جيد. يعني مثلا الاسد هو حيوان لكن ليس انسانا اذا العلاقة بين انسان وحيوان هي علاقة عموم وخصوص مطلق كل انسان حيوان وليس كل حيوان انسانا هذا الاول اذا التغاير هنا بيقع من واحد بس من الاثنين ضبط الضابط التغاية يعني الاختلاف يعني الشذوذ يعني الخروج بيكون من واحد بس من اللفظين لكن العمومة الخصوص لوجهه ان يجتمع في مادة اللي هو هنا كان الحوارة اللي في الاولى ان يجتمع في مادة لكن كل واحد من ينفرد عن الاخر في مواد اخرى يبقى هنا الاثنين ممكن ينفردوا كالانسان والاضيض زي ما قال الصبيان هن. الإنسان بيشترك مع الأبيض في مادة واحده واحدة. لو الإنسان الأبيض ده إنسان وأبيض في نفس الوقت. لكن الإنسان من الناحية اليومنا كده لما تبص ممكن ينفصل عن الأبيض لأن ممكن إنسان أحمر وممكن إنسان أسود. إذن هذا قد ليس كل إنسان أبيض. من الناحية أقشر أبيض قد لا يكون إنسانا. ممكن يكون حفام أبيض. طيب اذا ممكن يكون الابيض ليس انسانا ممكن يكون حذر وعلى ملك نقول ليس كل انسان ابيض وليس كل ابيض انسانا هذا مو مخصوص وجهي نحاول نطبق عشان نفهم النزله بين الصلاه والفرد عموم مخصوص مطلق ام وجهي يقول وجهي ها من عند رأي اخر وجهي وجهي ام وجهك احد <تصفيق> عند رأي اخر وهو كذلك طبعا وجهي لان ليس كل صلاة فرض ممكن تكون نافلة وليس كل فرض صلاة قد يكون زكاة مثلا او حجا طيب العلاقة بين الزكاة والصدقة الزكاة والصدقة عموم خصوص مطلق ام واجه الشيخ ابو عبايدي يقول مطلق الاخ الظروف بتاعي السلام علي الضبط وفضل ها جاوب مطلق ام واجه الغرور يهش قلت يا سلام خلاص. انت عمنا العسام يقولي وجهي وجهي يعني فيه زكاة من الصدقة وفيه صدقة من الزكاة الثانية احنا مسلمين بها ان طبعا فيه صدقات من الزكوات لكن ايه هي الزكاة التي ليست الصدقة كل زكاة هي صدقة صدقة بالمعنى العام هي ماله ينفق وطغاها وجه الله كل الزكوات صدقة خذ من اموالهم صدقة هي الزكاة كل زكاة صدقة ليس لكن ليس كل صدقة زكاة وعلى ذلك وعلى ذلك فالعلاقة او النسبة بين الصدقة والزكاة هي عموم وخصوص مطلق بلا خلاف بين الفقهاء والمناطق جميعا جميل مفهوم؟ إذا العلاقة بين الصدق والزكاه أموم وخصوص مطلة معايا. مثال ثالث من أجل تثبيت الإيمان. العلاقة أو النسبة عفوا بين الإيمان والتصديق. طبعا بغض النظر أن الإيمان يدل على التصديق بالتضمن يعني التصديق جزء من الإيمان. لكن النزلاء بين اللفظين الإيمان والتصديق. الإيمان الشرعي طبعا مش اللغوي. يعني الإيمان في اللغة ممكن يكون هو التصديق عند الجمهور. الإيمان العلاقة بين الإيمان والتصديق. الظروبي والواجهي غيره كل ايمان تصديق لكن ليس كل تصديق ايماني ابو عبايد يقول مطلق واختلف مناطقها. ها طب اللي يقول يقول ليه يعني مطلق الواجه يقول ليه يعني يقول لي السبب يا ظروف انت بتقول كل إيمان تصديق وليس كل تصديق إيمان التعليل اللي انت كاتبه ده يا ظروف معناه انه مطلق مش وجهي <تصفيق> يعني انت التعليل صح لكن الإجابة غلط ازاي الكلام ده ما هو كل تصديق ايمان وليس كل كل ايمان تصديق وليس كل تصديق إيمانا يبقى هو المطلق لأن الوجهي يلزمك لو قلت ان بينهم عموم وخصوص واجه انك تثبت ان في ايمان ليس تصديقا ايه هو مع اليمان الذي ليس تصديقا ده لازم كل منهما يخالف صاحبه في فرد من الافراد زي ما قلنا انسان مش ابيض وابيض مش انسان ايه اليمان اللي مش تصديق ده فنجيش منه اذا العلاقة بين اليمان والتصديق عموم وخصوص مطلع عموم وخصوص مطلع كيف انت كنت هقولها. كان قفضي. ممتاز. نسؤال الرابع. عشان لسه ما ركزت في مشاعرك تب تقول صحيح؟ للنسبة بين ما فيش ايمان بلا تصديق. ايه حقيقة الامان بلا تصديق له؟ مش ايمان. انا كل نقاطي مهمة يا اخي <تصفيق> المهم هحب اجيب الامثله الحساسه خليكم معايا بس شوية عشان بقى ده منطقي يعني درس منطقي اا صحيح يا دكتور انت يا النسب الخمسه اللي فاتت كلها سهله التطور والتشكل دوت ده كلام جرايد يعني اي حد يقرا يفهم هعيدها ثاني بشكل اخر بعد قليل بخصوص الوجه المطلق اا النسبة احسنت يا فالس نعم دماغك عالية فعلا ما شاء الله بيقول كلام بو يقول المطلق هذا مثل دائرة كبيرة تحتوي على دائرة اصغر منها صحيح. فكل شيء في الدائرة الصغيرة هو داخل في الدائرة الكبيرة، لكن الدائرة الكبيرة فيها اشياء خارجة عن الدائرة الصغيرة. علاقة التحاذ اللي بديروسه هالمثل، علاقة التحاذ. لكن العموم والخصوص الوجهي علاقة تقاطع. عارفين الدائرتين اللي في مساحة مشتركة ومساحة متبينة بين ك بين يعني إذا نقول إن إن علاقة بين افراد العموم المطلق أن بين افراد العموم الوجهي في علاقة تقاطع. بين الدائرتين ممتازة انت نجمه نجمة فارس طيب خلاص مفهوم كده يبقى تاني دكتور انت اكتب واحد لو سمعني اه اه فارس طبعا ما شاء الله يبقى العموم والخصوص الوجهي هو ان يشترك اللفظان في مادة ويخالف كل من جمل في مواد اخرى المثال اللي معانا بتاع الصبان المثال الشيك الانسان والابيض دول بيشتركوا في الانسان الابيض واحد ابيض زي كده لكن يختلفان انه ممكن انسان مش ابيض وممكن ابيض مش انسان حجر يبقى اسمه ايه العلاقة بين الانسان و الابيض ايه عموم وخصوص وجه يعني من وجه واحد بس قدر الاشتاج منهم وجهي ليس مطلقا وضربنا مثال عليه دكتور انتي مثال اخر اللي قاله الصلاة والفرد ده عموم وخصوص وجهي يجتمعان في صلاة الظهر مثلا صلاة الظهر صلاة وفرد وكل واحد يخانف الأخر في شيء آخر هناك صلاة ليست فردا نافلة وهناك فرض ليست صلاة والزكاة مفهوم يا إخوة؟ الثاني العموم وخصوص المطلق تعريفه عند المناطقة هو أن يجتمع في مادة واحدة وينفرد واحد من فقط بمواد اخرى كالانسان والحيوان الانسان والحيوان كل انسان حيوان لكن الحيوان ينفرد عن الانسان ان هناك افراد منه ليست انسانا لكن هل في افراد من الانسان ليست حيوانا ما لكن ما فيش يعني في حدود العلم ما فيش وما بعض المساره إن الله قال كالأنعام بل هم أضل فممكن يكونوا حاجة ثانية لكن بالمعنى المنطقي يعني الإنساني هم كلهم إنسانات يعني خلاص يا جماعة مفهوم ده مو الخصوص المطلق والوجهي كده بودل نسبتين ومعانا خمسة يبغوا سبعة نسب تبقى النسبة الثامنة والأخيرة وهو ما يسمى عندهم بنسبة التضايف هذه الثامنة والأخيرة لم يذكرها الناظم ولا الشارع نسبة التضايف نسبة التضايف نعمها عندهم هي نوع من المتباين هي لفظان مختلفان ومعناهما مختلف ايضا لكن لا يتصور احدهما دون الاخر كأن احدهما مضافا للاخر دائما كالاب والابن دول من ناحية النزة التي درسناها النزة بينهما التباين لان الاب ليس الابن اذا لفظان ومعنيان يبقى إذا بينهما التبين لكن العلماء المناطق لاحظوا ملحظ آخر بين الأب والإبن إنه صحيح هم لفظان مش لفظ واحد يبقى مش لأسيد مش مشترك وإن المعنى مختلف مش متحد يبقى أسيد مش مترادف ولا متواطئ ولا متشاكك لكن وجدوا إنه لا يتصور معنى الأب دون معنى الابن ولا معنى الابن دون معنى الأب فسموا هذه بقوله فسموا أسموا هذه النسبة بنسبة التضايف أي أنهما يلزمان للإضافة أحدهما مضاف للآخر دائما دائما هذا ما يسمى بنسبة التضايف كالنسبة بين رفض والأخ والأخ لا يسمى أخا إلا إن كان له أخ متلازمان دائما يعني ذكر احدهما يدل على الاخر بالقوة كما يقول جميل كثير الوجود والعدم كل هذه الاشياء جميل الفوقية والتحتية اليمين والشمال كل هذه التباين اولا والتضايف انه لا يفهم اليمين يعني لو لو يوجد شمال لا يفهم يمين يعني لو ما فيه الشمال يبقاش فيه يمين مفهوم الكلام ده واضح جدا لا يقال يمين إلا بيوجد شمال هذا كلام واضح عقلي واضح لا ما يظل يعني العلاقة أو النسبة هي التضايق أي أن أحدهم مضافا للآخر لا هي التساوي ولا هي فوق الأخر. هذا يكون من شيء خارجي فهذا معنى خارجي كون الاب اعلى من الابن او الابن اسفل من الاب او الاخوة متفاويان هذه امور خارجية عن حقيقة اللفظ احنا كم عن اللفظ جميل لا ليس احدهما صفة للاخر الاب ليس صفة لليه. ولا لابن الصفر للأب لكن لا يتصور أحدهما دون الآخر جميل طيب يقول سوف يقولون ان الله ليس خارجا ولا داخل ليس خارج ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت بدون لا يضحك, يضحك عليهم الناس هم ضحكوا هم ضحكوا لما عبد الله المبارك قال لو قيل لكم صفوا العدم ما استطعتم ان تصفوه باكثر من ذلك يبقى وحك الناس عليهم هذا ما يحتاج الى ليس عويصا هو فعلا قوله لا في اشكال في هذا يعني هم يقولون الله موجود لا كالموجودات جميل فعليه فهو خارج الزمان والمكان لكن ان القسم العقلية الحصيرة تقول الله موجود والعالم موجود صحيح وكما قلت في اول الدرس بين كل موجودين نسبة هذا لازم وإلا كان أحدهما عدما لذلك لما نقول الله لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا ولا ولا إذن هو عدم لأنه لو كان وجوديا يجب أن يكون له نسبة بالعالم جيد كما قال الشيخ تيمية فإنه لما خلق العالم إما أن دخل فيه أو دخل فيه العالم ما يوجد نسبة أخرى. جيد لا هذا متهيئ لا شوفي اخي القواعد العقلية اليقينية الله عز وجل الله عز وجل التي فطر الناس عليها وخلق الناس عليها وحاسبهم عليها يعني قص الحساب العقل مناط التكليف وشاهد الشارع كما يقولون القواعد العقلي في درس الماضي تستمد حجيتها من الله عند المناطق والفلسف وإلا تفشو الصفصة إذا قلنا أن العقل نسبي هذا يؤدي إلى ما يسمى بنسبية العلوم جميل لا لأنك إذا لا ينطبق على الله بمعنى الكيفية لكن من حيث الوجود العام لا هناك من القواعد العقلية المستقلة ما يسري على كل الموجودات خالقا او مخلوقا الله فيه شيء يعني من حيث كل الصفة كيف الصفه وإلا فالمعاني معروفة في العقل وإلا فإن إنسانا قد يقول مثلا إن الله لا يتكلم الله لا يتكلم جيد السؤال الان لا من قال ان العقل يجب ان السمع يتطلب اذن هذا العادة والحس تتطلب ذلك لكن حصول ادراك السمع لا يتوقف على اذن انت تنازع في هذا ومن قال ان النظر لا يحصل الا بالالة هذا الذي هو موجود في الحس والخارج تفهم هذا صحيح هذا هو هو يتكلم لك مثل كلام البشر جميل يقول لا لا كيف لا حي بدون نروح الان اللي انت بتبعه دوت مش قواعد عقلية ده اسمه قياس ده شيء اخرى ده معنى لما ما يدرس القياس ان شاء الله لذا انه باد حي طبعا انه بيانمو يتتاثر بس مش ديل فترة يا اخي مش ديل فترة القياس التمثيلي معناه انك تقول كل حي له روح والله حي إذا الله له روح معنى ده انك وضعت الله أو وضعت الحقيقة هذه مقدمة صغرى في قياس وده اللي غلط ده اللي غلط عند اهل السنه يا جماعه سامعك يا روح لكن القواعد العقلية اللي تقول مثلا ان لكل موجود موجد هذا ما في قياس افضل كما ان البيت له موجد العالم له موجد هذا قياس عقلي يدخل فيه الله كما يدخل فيه غيره جيد؟ لا القوانين لا تستودم على الله لكن الله عز وجل خلق الناس وخلق عقولها إذا لم يكن العقل حجية يدرك بها ويعرف بها أصل الوجود الإلهي إذا ما يكون للسمع قيمة أصلا إيه فائدة الكتاب السماوية إذا لم يكن الإنسان عقلي أنت على ذلك النصارى قولهم بالتجسد ليس مستحين على الله لأن النصارى يقول قانون العقل ما ينطبق على الله عقليا محال لا ويكون هذا غلط لان, لأن التجسد والتحيز طب واي نص فيه ايه تؤمن به ما يوجد جاهذي ليس طريقة القرآن لأن القرآن طريقته ليس هذه الطريقة. القرآن طريقته هي الطريقة البرهنية كلها توبرهانكم إن كنتم مصدقين والبرهان قد يكون نقليا وقد يكون عقليا البرهان قد يكون عقليا وقد يكون نقلياً. أنت بأي شيء خصصت البراهين؟ اقليه فقط يعني بأي وجه خصصته طيب وأنا الزامهم منه تجذب اللاهوت دي اشكال اخرى عشان بس ما الموضوع ده انا عايز اخلص هذا إذا بنسب الثمانيه من منها هي التواطؤ والتشابك والتباين والاشتراك والترادف والتضايف والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجه ثم قال سجل خلاص ثم قال واللظه إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلة وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقع هذا المبحث مبحث مشترك بين علمي أصول الفقه والمرضى يقول اللفظ إما طلب أو خبر أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلى وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقع الكلام ينقسم قسمين خبر وإنشاء الخبر هو محتمل الصدق أو الكذب لذاته كقولنا السماء منطرة هذه العبارة تحتمل الصدق أو الكذب صحيح هذا يسمى خبرا عند المناطق والأسرين الخبر محتمل الصدقة والكذبة لذاته لأنك ممكن تقول لا أنا نظرت في السماء ووجدت السماء منطرة هذا لا يحتمل الكذب أبدا هذا صدق نقول لا هذا, هذا ثبت صدقه لا لذاته لكن القرينة خارجية لكن الجملة من حيث هي جملة تحتمل الصدق والكذب إذا هذا معنى قولهم الخبر محتمل الصدقة أو الكذبة لذاته لذا تجيء واضح أما الخبر أما إنشاء عفوا فهو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب أصلا كفعل الأمر اضرب اضرب فعل الامر اللي هو الطلب يعني هل هذا هل يحتمل الصدق أو الكذب نعم ما يحتمل جميل النداء يا زيد يحتمل الصدق أو الكذب ما يحتمل التمني بدًا مسلم يحتمل الصدق والكذب فالتمني انت تطلب هذا تتمناه كالترجي او الرجاء لعل الله فضلكم علينا لا يحتمل هذا شيء رجويا هو اصلا لا يدعي انه حدث انما يرجو جميل الخبر هو محتمل الصدق او الكذب لذاته <تصفيق> والإنشاء هو ما لا يحتمل الصبق أو الكذب الشيخ هنا عبر عن الإنشاء بالطلب وده محل نظر طبعا يجب يقول الإنشاء لأن الإنشاء ليس طلبا فقط الإنشاء قد يكون طلبا يعني فعل أمش وقد يكون ترجا قد يكون تمنيا قد يكون قسما قد يكون نداء أنواع كثيرة عند المناطق والأصوديين واللغويين قال واللفظ يعني الكلام هنا اما طلب او خبر يعني اما انشاء اسلوب انشائي او اسلوب خبري واول ثلاثة ستذكروا قال لي أقول اقول اللفظ ان احتمل الصدق والكذب فهو خبر كزيد قائم ممكن يكون قائم في الحقيقة ممكن لا يحتمل وان وجد فهو طلب اي انشاء هو فصل إن الأنشاء. قولي كأعلم يا زيد، اعلم يا زيد هذا لا يحتمل صدقا ولا كذبا. ان وجد يعني كان موجودا فعلا لأن انشاء شيء موجود. عندما تقول زيد القائم ممكن يكون موجود يكون صدق أو ليس موجودا يكون كذب. عندما تقول اعلم يا زيد، ماشي؟ أنت قلت هذا فعلا إذا هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب أبدا. جيد أبدا. يقول والأول الاول يعني الخبر يأتي عند قوله ما احتمل الصدق لذاته جرى البيت يعني النوع الاول وهو الخبر ثلاثة اقسام جيد سيأتي الكلام عليها قلت قال ستذكر في مباعيات درسها في مبحث القضايا. في القضايا لان القضايا هي التي نبحث فيها عن القضايا الصديقة والقضايا الكاذبة يعني زايد القائمة دي قضية ممكن تكون صديقة او كاذبة فقال واول يعني النوع الاول ثلاثة ستذكر يعني سيذكرها في بعد في مبحث القضايا جيد يقول النوع الثاني اللي هو الانشاء يعني امر الطلب يعني مع استعلة وعكسه ودع وفي التساوي فالتماس وقع يقسمون الطلب المناطقة ثلاثة اقسام عندما امر ومأمور او طالب ومطلوب منه إذا كان الطالب أعلى من المطلوب منه يسمونه أمرا يعني إذا قال السيد يعبده أعطني ماء ده اسمه أمر لماذا؟ لوجود الاستعلاء كأمر الله عز وجل للعباد ده أمر ليه؟ لوجود الاستعلاء الله أعلم عكسه دعاء يعني إن كان من الادون للاعلى نسمونه دعاء كقول العبد رب اغفر لي اغفر هذا فعل امر حتى في الاعراب يقولون فعل دعاء من التادب يعني يقولون فعل دعاء لا يقول فعل او فعل دعاء لماذا لأن هذا عكس السلام واضح ان الطالب ادنى واقل في الدرجة من المطلوب منه طيب ان تساوي كان قال رجل لأخيه متساويين قال له اعطني ما هذا يسمى التماساً التماس هذا معنى قوله امر مع استعلاء يعني الامر مع الاستعلاء فقط شرطه الاستعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع قال درمولي والثاني ثلاثة اقسام بانه ان كان من مستعلم يعني من عالم كقول المخدوم لخادمه اسقني ماء فهو عمر وان كان من الابنى كقول الخادم لسيده اعطيه درغما فهو دعاء وان كان من مساوي يسمى التماسا كقول بعض الخدمة لبعض اعطني عيامتي وهذا معنى قوله والله إما طلب أو خبر البيتين وهذا المبحث كلام في علم الأصول يعني هذا المبحث متداخل مع علم الأصول والتحقيق عند الأصوليين إنه مفيش فرق كل أمر مع استعلاء أو تساوي كل أمر على القول المهم عند الأصوليين خلاص هذا والحقيقة هذا ذكره المؤلف استطرادا وإلا فهو ليس من مباحث علم المنطق قصدا ده مبحث أصولي يدرسه الاصوليون في مرحث الامر والنهي في كلامهم عن الخطاب التكلفي واضح؟ إذن هذا هو فصل بيان نسبة الألفاظ قال والنسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بها نقصان قواطئ تشاكك تخالف والاشتراك وعكسه الترادف واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلة وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع مرة القادمة إن شاء الله ندرس قال فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية يقول الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو جزئية والجزء معرفته جلية ثم قال فصل في المعرفات معرف إلى ثلاثة أقسام حد ورسمي ولفظي نعم أخي الغرف نحن نعم هذه الاجستس التي ستكون في الدرس في الدرس القادم ان شاء الله